اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك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 نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحتد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وهمومنا وقائبنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محتم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارجقنا سلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناه اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويسلو حق سلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسطامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا اللهم اجعله لنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج إلى قفاه في النار يا واحد يا قهار اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية ومن الأذل إلى العز هذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحق وترضى وفي كل أعمارنا يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ولا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّزته ولا دينا إلا قضيته ولا مرّضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن سهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين إلهنا قد حضرنا ختن كتابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا عن بابك فإن طرستنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الزوب الأبيض من الذنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم أنزل على قبورهم الطياء والنور والفسحة والسرور اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها أضيق ملاحدنا اللهم يمن كتابنا وبيض جوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بنعصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه وسائر إخوانه والمسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم جازهم على ما قدموا للإسلام والمسلمين واجعله خالصا لوجهك الكريم واجدهم من الهدى والتوفيق يا حي يا قيوم اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا وجميع المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوى وسائر طرق الفساد والغواية هذا الجلال والإكرام اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية ولا تجعلها وسائل هدم وتدمير للقيم والفضائل اللهم ول عليها الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم وافقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لانتظام طريق التوبة النصوح اللهم اختم لنا شهر رمضان برضاك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضاك والعتق من نارك اللهم انك تتفضل على عبادك في اخر الليالي من شهر رمضان لعزق رقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم أعد إقرقابنا جميعا من النار اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب الصحة والمنعة والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابفين وعدوان المعتدين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من برافن اليهود الغاشمين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم لا تمكن فيه لأعدائك يا رب العالمين اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين اللهم ارزقنا في صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن الشهر السهر والتعب اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونمتهل إليك ابتهال المذنبين ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم اللهم فتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا يا حي يا قيوم اللهم لا تردنا خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والنيتين برحمتك يا أرحم الراحمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين